بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله في لا. لا في من شرور ا ل ا ح ن ا م وسيئات أ ع م ا ل ن ا من يهد الله فلا مضل له من يضل فلا هادي له واشهد أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له واشهد أ ن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آ ل ه وصحبه وسلم اما بعد ف إ ن أ ص د ق الحديث كتاب الله وخير النبي محمد صلى الله عليه و آ ل ه وسلم وشر ا ل أ م و ر محدثاتها وكل م ح د ث ة ب د ع ة وكل ب د ع ة ضلاله ة وكل ضلالة في النار لازلنا مع القواعد و ا ل ع ي ض ا ت عند حلول الفتن والشبهات ا ل ق ا ع د ة ا ل أ و ل ى التي مرت معنا كل ما أ ص ا ب ن ا من فتن م ضله ومصائب وبلاية بما ك س تجنب أيدينا ثانية ت الفتن ا ل م ض ل ة ثم التوسط في ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم الحذر من الغلو في ذكر أ ح ا د ي ث الفتن في زمن ا ل ه ز ي م ة ثم ق ا ع د ة اليقين و ا ل ث ق ة بنصر الله ل ه ا ل إ ي م ا قاعدة ن ا ل س الايمان د س ة ا ح ك م على ل ش ء فرع ع فنقف معها إن ش ا ء ا ل ل ه سبحانه و ت ع ا ا ل ل ى ع ن ا ي ة بفقه المرجعيه ة ذ ه معها القائدة التي الاعتناء سنقف أ والمقصود ع ن ا ا ي ة بفقه ل ر ج ع ي ة و ا ل م بذلك ا المرجع المقصود ل م ر ج ع ي ة أو ب العلماء المقصود بذلك العلماء بذلك رحمهم الله أ ح ي ا ء و أ م و ا ل ا فلا شك أ ن العلماء هم المرجع وهذا في كل مكان وفي كل زمان لكن ي ت أ ك د ذلك في زمن الفتن عندما تكثر الفتن ا ل م ض ل ة و تكثر الشبهات و الشهوات وتتغير ا ل أ ح و ا ل ف ي ت أ ك د هذه ا ل ق ا ع د ة الاعتناء بفقه المرجع وبفقه ا ل م ر ج ع ي ة بخلاف ما نراه عند كثير من الناس ربما تجده في زمن الرخاء وفي زمن ا ل أ م ن يرجع إ ل ى اهل العلم إ ذ ا ط ر أ عليه شيء لكنه في زمن الفتن وعندما تتغير ا ل أ ح و ا ل تجده لا يرجع إ ل ى العلماء ولا يسير على نهج العلماء وهذا من الخلل ومن الزلل في المنهاج إ ذ ا ا ل ق ا ع د ة التي ينبغي استحضارها من ج م ل ة القواعد التي ينبغي استحضارها في زمن الفتن وفي زمن الشبهات الاعتناء بفقه المرجح العلماء قديما قالوا لا يعرف الحق بالرجال اعرف الحق تعرف اهله وهذا الكلام م س ت ف ي د عن السلف معروف من كلام العلماء و أ ث ر هذا الكلام عن علي رضي الله عنه وعلى كان علي رضي الله عنه يقول لا يعرف الحق بالرجال اعرف الحق تعرف أ ه ل ه هذه ا ل ك ل م ة كما قلت هي ك ل م ة م ع ر و ف ة عن السلف و م ع ر و ف ة عن العلماء لكن ل ل أ س ف فهم كثير من الناس هذه ا ل ك ل م ة ن ي ر ة على غير المراد فيقول لك السلف يقولون لا يعرف الحق بالرجال اعرف الحق تعرف اهله فبما ان الحق لا يعرف بالرجال فلا يلزمنا الرجوع الى, الرجال. لا يلزمنا الرجوع إلى العلماء ما ذ ا م ن الحق لا يعرف بالرجال وهذا ناتج عن فهمهم الخاطئ لهذه ا ل ك ل م ة فهذه ا ل ك ل م ة لها مجال معين كما بين اهل العلم هذه الكلمة هي حق لا يعرف الحق بالرجال اعرف الحق تعرف اهله لكن المتتبع لكلام ه ل ل ع ل م في اي سياق يريدون هذه ا ل ك ل م ة المتتبع لذلك يفهم المقصود من هذه ا ل ك ل م ة ف ا ل ك ل م ة ص ح ي ح ة لكن نجد العلماء رحمهم الله تعالى يريدونها في سياق معين ي ذ ل ن ا هذا السياق على فهم لهذه الكلمة صحيح لهذه ا ل ك ل م ة نعم لا يعرف الحق بالرجال اعرف الحق تعرف اهلهم اذا ق ل ن ا كما فهم البعض وكما قلت لا نرجع إ ل ى الرجال لا نرجع إ ل ى العلماء استنادا الى هذه ا ل ك ل م ة نقول هذا الفهم يتعارض مع إ ح ا ل ة الله جل وعلا إ ل ى سؤال العلماء هل أ ح احالنا ل الله تبارك وتعالى إلى أن نسأل العلماء لم ن أن تبارك أم أ ل ن الله عز وجل إ ل ى الرجال أ ل ي س كذلك بلى الله, الله جل وعلا احالنا الى الرجال فكيف ن أ خ ذ ك ل م ة صفيدة عن السلف عن ونرد بها كلام الله عز وجل مما يدل على أ ن من أ خ ذ بهذه ا ل ك ل م ة وفهمها فهما يعارض كلام الله عز وجل دل ذلك على عدم فهمه لهذه ا ل ك ل م ة أ ح ر م الله تبارك وتعالى إ ل ى العلماء إ ل ى الرجال فبهم نفهم كلام الله عز وجل وبهم نفهم س ن ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ولذلك فهم و ص ا ئ ط نعم لا نقدم الرجال على الحق لا نقدم ايش الرجال على الحق يكون عندنا الحق في م س أ ل ة م ع ي ن ة ف ت أ ت ي وتقول لي فلان من العلماء قال كذا وقوله هذا يخالف ا ل س ن ة مثلا بوضوح و ب ج ل ا ئ ل فنقول لك لا تقدم قول فلان على قول النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لكن ان أ س ت ض ي ع بكلام العلماء في فعل الكتاب و ا ل س ن ة لواجب كما بين ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح وانقل لكم كلامه لكي تتضح عندكم هذه المساله يقول بن القيم رحمه الله قال فصل قال والفرق بين تجريد متابعه المعصوم عليه الصلاه والسلام واشغار اقوال العلماء والغائها ان تجريد المتابعه أي للنبي عليه الصلاه والسلام أ ن تجريد ا ل م ت ا ب ع ة أ ل ا تقدم على ما جاء به قول أ ح د ولا ر أ ي ه كائنا من كان بل تنظر في ص ح ة الحديث اولا ب د الحديث ي ك ن صحيح أ و بل تنظر, بل تنظر فاذا ي صحة ل أولا ح د ي ث ف إ صح لك نظرت في م ع ن ا ن ي يكون ا ا فقد د ل ح ي ث صحيح ليس بصريح ليس لكن ك م ا أ ن ا ل ح د ي ث قد يكون صريحا لكن ليس بصحيح إ ذ ا لا بد قال بل تنظر في ص ح ة الحديث أ و ل ا ف إ ذ ا صح لك نظرت في معناه ثانيا ف إ ذ ا تبين لك لم تعدل عنه ولو خالفك من بين المشرق والمغرب ومعاذ الله أ ن تتفق ا ل أ م ة على م خ ا ل ف ة ما جاء به نبيها بل لا بد أ ن يكون في ا ل أ م ة من قال به ولو لم تعلمه فلا تجعل جهلك بالقائل ح ج ة على الله ورسوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بل اذهب إ ل ى النص ولا تضرب واعلم أ ن ه قد قال به قائل قطعا ولكن لم يصل إ ل ي ك هذا مع حفظ مراتب العلماء لا يعني اخذك بالنص ان ت ط ع ا فعل ل ع ل م ل ك ا ن علماء لا يعني قال هذا مع حفظ مراتب العلماء وموالاتهم واعتقاد حرمتهم و أ م ا ن ت ه م واجتهادهم في حفظ الدين وضبطه فهم دائرون بين ا ل أ ج ر و ا ل أ ج ر ي ن و ا ل ب غ ف ر ه ولكن لا يوجب هذا يعني احترامك للعلماء ت ق د ي ر ك للعلماء لا يوجب إ ي ذ ا ر النصوص إ ذ ا لا نقول لا نجعل احترامنا للعلماء وتقديرنا ل ه العلم موجب ل إ ه ض ا ر الحق والاهضار الوحي ونصوص النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ثم من ج ه ة الاضرار تمسكنا بالنصوص ا ل ش ر ع ي ة اي ان يدور المرء مع الحق لا يجب أ ن يكون موجب للطعن في العلماء إ ا وسطه كذلك ن موقعين قليم إعلام جعل ل في فصا في ا يعده اهدار يجب ذ ا اشترام العلماء ت ق ي ر ل ل ولكن لا ع م ا هذا ا ء يجب النصوص وتقديم قول الواحد منهم عليها بشبهه انه اعلم بها منك فان كان كذلك فمن ذهب الى النص اعلم به منك فهلا وافقت وان كنت صادقا فمن عرض اقوال العلماء على النصوص ووزنها بها وخالف منها ما خالف النص لم يهدر اقوالهم ولم يهضم جانبهم بل ا ق ت د بهم ف إ ن ه م كلهم أ م ر و ا بذلك فمتبعهم حقا من امتثل ما أ و ص و ا به لا من خالفهم فخلافهم في القول الذي جاء النص بخلافه أ س ه ل من مخالفه في ا ل ق ا ع د ة ا ل ك ل ي ة التي أ م ر و ا بها ودعوا ا ل ي يشير إ ل ى ا ل ق ا ع د ة ا ل م ع ر و ف ة عند العلماء فصح الحديث يعني اذا ل ح د فأومدهم ي يعني ث إ خالفت ا ل إ م ا م في جزئيه ت هذا ايضا ت خ ا ل ف و ا في القاعده اذا صح الحديث فهو م ق اسهل ل فخلافه في القول الذي النص بخلافه في جاء به أ من م خ ا ل ف ة في القاعده الكلي ا ل ذ ي أ م ر و ا ودعوا إ ل ي ه ا من تقديم النص على أ ق و ا ل ل ه هنا م ومن يتبين ا ف ر ق بين تقليل في كل ما قال ق العالم كل الشاب ل ما هذا ا و ا هنا يتبين ل ف ر ق تقليل بين ا ا ع ل م في كل ما قال وبين ا ل ا س ت ع ا ن ة بفهمه والاستضاءه ة بنور ع ل م لكن تفهم كلام الله عز وجل وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام قال ومن تفهم قال هنا عز ي بنور ي الفرق بين تقليل العالم في كل ما قال تقليل كل في بين ب بفهمه ب ي ن الاستعانة ن والاستضاءة و علمه أ و له القدره على النظر في الدليل ولا طلب لدليل من الكتاب و ا ل س ن ة بل يجعل ذلك كالحبل الذي يلقيه في عنقه يقلد به ولذلك سمي تقليلا بخلاف ما استعان بفهمه و ا ل ص د ا ء بنور علم في الوصول الى الرسول ف إ ن ه يجعلهم ب م ن ز ل ة الدليل إ ل ى الدليل ا ل أ و ل ف إ ذ ا وصل إ ل ي ه ايه هو الدليل ا ل أ و ل ا ل رسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال ف إ ذ ا وصل إ ل ي ه استغنى بدلالته عن استدلال غيره فمن استدل بالنجم على القبل ة ف إ ن ه إ ذ ا شاهدها لم يبقى الاستدلاله بالنجم م ع ن ا قال الشافعي أ ج م ع الناس على أ ن من استبان له س ن ة رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لم يكن له أ ن يزعها لقول احد الكلام عظيم جدا مقصود ان الكلام أ العلماء موافق لفهم كلام الله عز وجل ولفهم كلام النبي عليه الصلاه ة والسلام لكن إذا تبين الحق لا كلام العالم أحترمه مادام عالي وتوفر وأصوله صحيحة أحترمه لكن نكون تبين ت ح ر مادام عالم في والسلام لكن أ س ت ع ي ن بالعالم لفهم كلام الله ولفهم كلام النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ذ ن اشمعنا قول علي رضي الله ع ن ه و ض ا لا يعرف الحق بالرجال ي ع ر ف الحق تعرف اهله تبيننا العلماء واسقه والله تعالى أ ح ا ل ن ا إ ل ى الرجال العلماء ا ش ك ن الله يذكرون هذه ا ل ق ا ئ م ة لا يعرف الحق بالرجال اعرف الحق تعرف ا ل ه يذكرونه في سياق التعصب ت ذ ك ر ه عندما يكون النص في م س أ ل ة يقول ل أ ح د ه م نص كذا الحديث واضح يقول قال فلان ا ش ت ق ل له لا يعرف الحق للرجال ي ع ر ف الحق تعرف اين إ ذ ا في هذا المجال تذكر القائد هذه م ج ا ل ه برش تعصب من تتبع كلام العلماء عرف هذا وقد بين هذا الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في الاعتصام ولذلك رحمه في قال الشاطبي عليه رحمة الله رحمة في الاعتصام المجلة الثانية صفحةemos قال عليه رحمة الله اذا ل إ ثبت أ ن الحق هو المعتبر لما ذكر قول ت ع ا ل ي إن لا يعرف الحق بالرجال اي عليه الحق تعرفه فالحق أ ي ض ا لا يعرف دون وصائطهم فهو م و ا ف ق قال دون وصائط بل بهم يتوصل إ ل ي ه اي الحق وهم ا ل أ د ل ا ء على طريقه كلام نفسه لابن ي م نبين أ ن المعتبر هو الحق ب د ل ا ل ة ق و ل ة عليه لا يعرف الحق برجال عليه الحق تعرفه لكن هذا الحق كيف يعرفه ب و ا س ط ة العلماء ولذلك ق اذا ل إ تبت أن الحق هذه و دون دون وسائطهم يتوصل وهم المعتبر الرجال فالحق أيضا لا يعرف دون بل بهم يتوصل إليه ل بهم يعرف أ ا إذا هذه م ق د م ة تدلنا على أ ه م ي ة الرجوع إ ل ي ه العلماء في كل م س ا ل م س أ ل ة وفي كل وقت لفهم الحق وفي ل م ع ة الحكم ا ل ش ر ع في كل م س أ ل ة و ي ت أ ك د هذا كما قلت في زمن الفتن وتغير الاحوال و ك ث ر ة الشبهات والاعراض وإلا عن العلماء عموما و خ ا ص ة في زمن الفتن المضله هذا مصيره إلى الهلك مصيره الى ه مصيره ل ل ك إ الهلك وعلى نفس الكريمه والتاريخ يدل على ذلك والشرع قبله ولا د ه أ ن ه من خرج على العلماء بعدها يخرج و ا على الولد مباشر مباشر لقد كان سبب ا ن ش ر ا ف خوارج الرئيس اعتدادهم باهوائه و م لهم اعتدوا و بأنفسهم م ولم يرجعوا إ ل ى العلماء الذين كانوا في ذلك الوقت كبار الصحابه لقد كان سبب انحراف الخوارج الرئيس اعتدادهم باهوائهم في مقابل النصوص واعتدادهم ب أ ن ف س ه م في مقابل أ ه ل العلم فكان أ و ل خارج من دون خ و ا ا ل ص ر ة حيث اعترض على النبي عليه الصلاه والسلام فقال اعدل يا رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ثم تتابع سير الخوارج على هذا النهج فكانوا يعترضون على أ د ل ة العلماء ص ح ا ب ة النبي عليه الاسلام و ي ف ض و ن اقوالهم بل ويتبرؤون منهم ويكفرونهم ويستحلون بما اولى لم لما ر أ و ا من مخالفتهم اياهم فيما يعتقدون وكذلك فعلوا مع التابعين لقد دخل الخوالج الله الله فقالوا الله رسول الله عليه الصلاة والسلام قال نعم قالوا فهل سمعت من أبيك حديثا عن رسول الله عليه الصلاة قرية عبد رداءه عبد حديثا يحدثه فخرج حباب ذاعرا حباب صاحب ورحمه رضي يزر أبيك عنه نعم سمعت بن بن أنت من عن والسلام؟ تحدثناه قال نعم سمعته يحدث عن رسول الله عليه انه ل ل س ا م أ ذكر ف ت ن ة القائم فيها خير من القائم مثل المعروف والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من السعر لذلك هو فر أما دخل الخارج ذكر فرر وخرج لا يعد ا ل ف ر ا ر دوما يعني ضعفا وخورا ل مش لا ف ألفين ي مش قال الله تبارك وتعالى اما عده نصرا في كتابه سمّه سبحانه المسألة ترسيل مسألة كتابه فيها فيها نصر ترسيل في لأن قال انه ذكر فكره القائم فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من السائل قال ف إ ن أ د ر ك ت ذلك فكن عبد الله المقتول قال ايوب ولا اعلمه الا قال ولا تكن عبد الله القاتل قال, قال, قال, سمعت قال, قال فقدموه على ض ف ه النهر فضربوا عمقها فسال دمه ك أ ن ه شراك نعل مبزرق إ ن لم يتفرق و ب ق ر أ ا ام ولده عما في بطنها ا خ و ا ت ا ل ن ت ي ج ة خروج عن العلماء وعن منهج العلماء ولو بعد حين ولذلك نسعود الحديث عبد الله الإيمان الداري دخل صحيف عبد في سنن مما هؤلاء الذين كانوا يسبحون بالحصى ذكر شيخنا في لما ذكر هذا الحديث ذكر من فوائده أ ن البدعه ا ل ص غ ي ر ة تؤدي إ ل ى البدعه ا ل ك ب ي ر ف ق ط كانوا يسبحون بالحصى كل ذلك ل أ ن ه م لم يسيروا على منهج الصحابه وعلى راسهم لك الضائب عبد قد انذاك كبار عبد الظواهر عن, عن الحق ا ل ل م ا س ع و العلماء الأصل、الأصير. خاصة في زمن الفتن. وخاصة في الحوادث العظام والامور الكبار ا ل م والعامه ر ظ والكبيره كما ورى م ع ن التي م ا ينبغي ان يتكلم فيها الصدار يقول الشيخ عبداللطيف في صحيح عليها قال عبدالولهاب مجموعة العلام عبدالرحمن الرسالة الله محمد رحمة بن بن بن بن حسد بن محمد بن وخذتم ي في ت ك ل هؤلاء الأغمار ل م زمن م عن ا في مسائل من هذا الباب كالكلام في ا ل م و ا ل ا ت و ا ل م ع ا د ا ت والمصالحه والمكاسبات وبذل ا ل أ م و ا ل والهدايا والحكم بغير ما أ ن ب ض الله عند امن ل ب و و و ا ن ح ه م البوادي س ما ع ن ه ن ص ب من العلم لا يتكلم لا قال ونحوهم من ا ل ج ف ا ت لا يتكلم فيها إ ل ا العلماء من ذوي الالباب ومن رزق الفهم عن الله واتي الحكمه وفصل الخطا العلماء لطلب السلام والنجاه فهم ك س ف ي ن ة نوح كما يقول العلماء العلماء الائمه ك س ف ي ن ة نوح من تخلف عنها غرق خ ا ص ة في زمن الفتن ا ل م ض ي ل ة فلماذا الرجوع إ ل ى العلماء خ ا ص ة في زمن الفتن أولا أولا جواب الحمدسي أولاً ل م ع ر ف ة العلماء بعلامات الفتن المضيئه هذه ميزه تميز بها العلماء ولذلك المناوي نسيت ما في كلام المناوي في ا د القدير لما ذكر ا خ و ا النبي أ س م ا ء ا ل ب ر ك ة مع ك ب ر ا ي ذكر ل أ ن ه م جربوا ا ل أ م و ر عند متجربه ذكر المناوي في شرح الحديث قال ل أ ن ه م عندهم تجربه مرت عليهم ا ل ق ا د والازمات والاختلافات إ ض ا ف ة إ ل ى العلم والفقه والرسوخ و ا ل ت ب ا ت والنظر البعيد فيعلمون ا ل ف ت ن ة يقول لك ا ل ف ت ن ة آ ت ي ة دعك من هذا دعك من هذا دعك من هذا فيحذروك قبل حصولها لذلك يجب الرجوع إ ل ى العلى اولا لمعرفه من علامات ا ل ت ع ل ي يقول الحسن البصري ر ح م الله يقول إ ن هذه ا ل ف ت ن ة إ ذ ا أ ق ب ل ت ت أ ت ي آ س ي ا لم ت أ ت ي بعد لكن أ ق ب ل ت عرفها كل عالم العالم يعرفها بعلاماتها فيحذر الامه أ م ة ه ذ يعني ل س ن ا لمسا ليدت علماؤنا الأمور كم حذر من أمور وشاهدناها يلتفت حذر أناس إ ل ى ما حذروا منه حصل, محسن. حصل محسن. ما حصل ح علماء حصل و السنه انهم ف ر ا ص ة يقول الحسن إ ن هذه ا ل ف ت ن ة إ ذ ا أ ق ب ل ت عرفها كل عالم و إ ذ ا أ د ب ر ت عرفها كل جاهل الجاهل متى يعرف ا ل ف ت ن ة بعدما تقع ويحصل ما يحصل ثم ت ن ض ي كانت ف ت ن ة لكن لا أن قبل ان تاخذ قبل أ ن تحصل هو يزمجر ويرفع صوته و و و العلماء تبعت ب العلماء ا ومن تبعت العلماء. العلماء احذر هذه طريق الفتن و ل ل م ف ا س د ا ل ع ظ ي م ة احذر هذا هو ح لماذا ا ل ل ع ء الرجوع إ ل ى العلماء أ و ل ا لمعرفتهم بعلامات الفتن تانيا العلماء هم أ ه ل ا ل ت ب ا ت والاطمئنان و ا ل ث ق ة بالله جل وعلا نحن نضطرب بادنى ش ب ه ة و ب أ د ن ى ف ت ن ة العلماء ا ن ه مرزوق تحصل فتنه امواج كالبحر لكن تجد العالم ثابت ثابت يحكي ط ل ب ة الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي في ف ت ة كانت حصن في بعض الدول فاتوا الى الشيخ في ض ع ر واتباع تغير ط ل ب ا وطلبه من كبار طلبه الطلب مشاكل ت فقالهم الشيخ في هو تالت رحمة الله, الله زوبعه في فنجاه العلماء تباك و هذه ا ل م س ا ل ة يحتاجها الناس في زمن الفتن زمن الفتن نحتاج إ ل ى ا ل ت ب ا ت والرزانه وعدم الاستعجال ونحتاج إ ل ى البشريات كما مر معنا ونحتاج إ ل ى ا ل ث ق ة ب ن ص الله لتجدها الى العلماء ربما تنظر إ ل ي ه تستبشر فقط بالنظر ل أ ن ه م علماء تحققوا ب ص ف ة ر ب ا ن ي ة وكما قال النبي عليه السلام أ و ل ي ا ء الله الذين إ ذ ا رؤوا ذكر الله والحديث في الصحيح فقط ي الصحيح ف بنظر إ ل ي ه م ثم بعد كلامه ذ ا تكلموا تطمئن ويستقر حال ا ل إ ن س ا ن ويثبت إ ذ ا قلنا أ و ل ا في معرفتهم بعلامتي ثانيا هم اهل ت ب ا ت واطمئنان و ث ق ة بالله فمن عوامل الثبات على, على, على, على دين الله عز وجل القرب من العلماء العاملين والدعاه ة لذين على ن صاروا ج ل المخلصه ع ل ا ء و ي هؤلاء علماء لعلماء اذا القرب رحمه الله قال واصفا شيخه ابن تيميه يقول ابن ق ي م كما في ا ل و ا ب ن ا ل ص ي د ه ويصف ش ي خ ا قال ابن ق ي م و ع ل ما ل ل ه ما ر أ ي ت أ ح د ا أطيب ي ع ش اطيب منه الكلمات قط تب أ عيشا منه قط مع ما كان فيه من ضيق العيش الرضا الرضا ما قام الرضا ما قام الرضا بأمر الله بأمر وخلاف ق وقتل قال قيم قط ضيق ض ا العلماء العلماء ابن الله ما رأيت أحدا عيشا ما كان فيه من ضيق العيش ه منه فيه وحيدة وحيدة وعلم و تجد تجد رأيت أطيب مع من ا ل ر ف ا ه ي ة والنعيم بل ضدها وما كان فيه من الحبس والتهديد و ا ل إ ر ه ا ق وهو مع ذلك أ ط ي ب الناس عيشا و أ ش ر ح ه م صدرا و أ ق و ا ه م قلبا و أ ص ر ه م نفسا تلوح ن ظ ر ة النعيم على وجهه وكنا إ ذ ا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا ا ل أ ر ض أ ت ي ن ا ه فما هو إ ل ا أ ن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب ش ر ا ح ا و ق و ة ويقينا وطمانينه لكن هذا الرجوع للعلماء الرجوع إلى العلماء اذن كنا ا ل أ م ر ع و ل لماذا الرجوع للعلماء إ ي ش كنا م ع ر ف ت ه م ب ع ل م ا ت ث ا ن ي ا أ ه ل ثبات من نادر و ثالثا ق ب ل ه لانهم هم أ ه ل الاستنباط والفهم الشديد وهذا نحتاجه في زمن الفتن ايش نحتاجه ف زمن م الفتن دليل ذلك ما هو الدليل لان زمن الفتن نحتاج إ ل ى م ع ر ف ة علامات الفتن نحتاج إلى التبادل. كما الى ت نحتاج ب ا إ ل استنباط صحيح ل م ع ر ف ة الحكم الصحيح فيما حصل مين في اذن لا بد من الرجوع إ ل ى عيش الاستنباط دليل ذلك قول الله عز وجل كما في ص و ر ة النساء قال الله تبارك وتعالى واذا إ ذ جاءهم و إ جاءهم أ م ر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 إ ل ى ن ر د ذ ل ك إلى أ ه ل ه ن ر د ذلك إ ل ى أ ه ل ان ي ك و ه ل ا ك ه ه ا س ت ك و ن هناك س م ع ل ك ل ا م ي ه ا ب ن ن ا ك سيئه هو ان ي ك و ا ك سيئه ه ان ي ك و ه ن س ي ئ و ان ي ا ك س ي ئ يكون ه ا ل سيئه ه يكون ه ا ك سيئه ه ي ك و ه ن سيئه ه ان ك و هناك ه هو ان يكون هناك س ي ه هو ا ي ه ا ل ل ه هو ان ي ه ن ا ت أ د ي ب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق و أ ن ه ينبغي لهم إ ذ ا جاءهم أ م ر من ا ل أ م و ر ا ل م ه م ة والمصالح ا ل ع ا م ة ما يتعلق ب ا ل أ م ن وسرور المؤمنين أ و بالخوف الذي فيه م ص ي ب ة عليهم أ ن ي ت ت ب ت و ا ولا يستعجلوا بإشاعة ذ ل ك ا ل خ ب ر اول شيء في كلام السيدي ادب ل الرجل و إ ذ ا جاءه امر من الامن والقبر أدب ا ل اداعوا م به فلا بد من ا ل ت ت ب ت و إ ر ج ا ع ا ل أ م ر إ ل ى ه ل ه هم الذين يحكمون نذيع أ و لا نذيع نسكت أ و نتكلم إ ذ ن اولا قال أ ن ي ت ت ب ت و ا ولا يستعجلوا باشاعه ذلك الخبر ولكنكم قوم تستعجلون وما آ ف ه الكثير منا الا العجله والاستهزاء هنا كلام ابن ق ي م رحمه الله فرق فيه بين ا ل م ب ا د ر ة و ا ل ع ج ل ة هناك بعض نشيط يقول لك هديم ذ بعض ا ل ي س ت عجله جميل إ ذ ا هناك م ب ا د ر ة و هناك اعجاب لكن إ ي م و الفرق بين ا ل م ب ا د ر ة والاستعجال والعجله ابن القيم بين ه ذ اذكر أ هذا لكي ي ت ظ ر عند الشباب خاصه الفرق بين ا ل م ب ا د ر ة تبالي س ن ح ا ل ف ر ص ة فتبالي وبين الاستعجال فكثيرا ما يخلط الناس بينهم يقول ابن القيم رحمه الله كذلك في الروح يقول عليه رحمه الله والفرق بين ا ل م ب ا د ر ة و ا ل ع ج ل ة أ ن ا ل م ب ا د ر ة انتهاز ا ل ف ر ص ة في وقتها ولا يتركها حتى إ ذ ا فاتت طلبها فهو لا يطلب ا ل أ م و ر في أ ادمارها في ولا قبل وقتها أ ط ل ب الشيء قبل وقتها وتقول ل ل م ب ا د ر ة هذه ع ج ل ة إ ذ ا قال فهو لا يطلب ا ل أ م و ر في أ ض ب ا ر ه ا ولا قبل وقتها بل إ ذ ا بادر إ ل ي ه ا واتب عليها وتوب ا ل أ س د على فريسته فهو بمنزله من يبادر الى أ خ ذ ا ل ث م ر ة وقت كمال نضجها و إ ض ر ا ف ه ا و ا ل ع ج ل ة طلب أ خ ذ الشيء قبل وقته فهو ل ش د ة حرصه عليه ب م ن ز ل ة من ي أ خ ذ ا ل ت م ر ه قبل أ و ا ن إ د ر ا ك ه ا ف ا ل م ب ا د ر ة وسط بين خلقين مذمومين أ ح د ه م ا التفريط و ا ل إ ض ا ع ة والثاني الاستعجال قبل الوقت ولهذا كانت ا ل ع ج ل ة من الشيطان ف إ ن ه ا خ ف ة وطيش و ح د ة في العبد تمنعه من ا ل ت ت ب ت والوقار والحرق وتوجب له وضع ا ل أ ش ي ا ء في غير موضعها وتجلب عليه أ ن و ا ع ا من الشرور وتمنعه أ ن و ا ع ا من الخير وهي قرين الندامه فقل من استعجل إ ل ا من كما أ ن الكسل قرين الفوت و ا ل ب ي ن ن ا الإمام بن القيم رحمه الله بن رحمه الفرق نرجع إ ل ى كلام السعدي قال علي بن حنطيق هذا ت أ د ي م من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق و أ ن ه ينبغي لهم إ ذ ا جاء أ م ر من ا ل أ م و ر ا ل م ه م ة والمصالح ا ل ع ا م ة ما يتعلق ب ا ل أ م ن وسرور ا ل المؤمنين أ و بالخوف الذي فيه م ص ي ب ة عليهم أ ن يتثبتوا ولا يستعجلوا ب إ ش ا ع ة ذلك الخبر ثم قال بل يردونه الى الرسول والى اولي الامر ما معنى الرسول هنا تاخذ ثانيا ل ا ي ه ن ذ ل ت الخطاب لمن اصحاب في زمنهم المقصود بالرسول هو الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لكن بعد زمنهم الأمراء. قال علماء التفسير الرسول هنا ليس لاجل أ مسألة ج ل دقيقة في ل ل الرسول هنا ليس ل أ أ س و هنا منصب ا ل ر س ا ل ة و إ ن م ا ل أ ج ل منصب ا ل إ م ا م ة تذكرتم ا ك ل القرافي البداء سيدة、البداية. كلام القرافي في الفروق لقد ل ن ا لكم كلاما في القرار وفروق أ ن تصرفات النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ليست دائما ت أ ت ي ل أ ج ل التشريح قد يفعل شيء مثلا هل م م ك ن لشخص ي أ ت ي ويقول لك أ ن ا أ ر ي د أ ن أ ق و م ب إ ق ا م ة ا ل ح ج و د مثلا هذه ل يمكن ا ل أ م و ر لها تعلق بالسلطان لكن ياتي يقول لك انا, أفعل ذلك شو دليل؟ أنا اتبعت النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ق ا م ذلك نقول له نعم فعل ذلك شريع أو بموجب ش ر ي ع أ و بموجب أ ن ه إ م ا م إ م ا م إ ذ ا تصرفات من النبي عليه الصلاه والسلام تختلف من أ ع ظ م ا ل أ م و ر التي ينبغي معرفتها في زمن الفتن تصرفات هل يفعلها حل ف للتشريع لكونه أ و ل أ ج ل ا ل ر س ا ل ة هل ل أ ج ل ا ل إ م ا م ي ف ع ل ل أ ن ه إمام فلا ي ف ع ل و ن ان الامام الامير والمسلمين لا ي ق و ل و ق ا ل الامام الامير و ا ل ر س و ل م ي ن لا يقولون ان الامام الامام الامام الامام الامام الامام ا ل ا م ا ء و ل ف ت و ى ا ل ع ل م ا ء إ ذ ن فيكون س المرجع إ ل ى من لحكم العلماء ل أ ن ا ل م ق ص د هو الحكم في تلك ا ل م س ا ل ة في تلك النازل فيما حصل ولذلك كنا دليل على ر ج و ع إ ل ى العلماء ل أ ج ل انهم اهل للاستنباط اذن م من له كلام ت له ه في ا المسأل ل الفتاة العلماء في آخرين من、العلمة. إذن قال بل يردونه إ ل ى الرسول و إ ل ى اولي الامر م أهل ل ل ل و ا ع ز ا لأننا ن ة قلوا أ منهم ر ا اهل ل ل وإلى ع م ا ء أولي الراي والعلم والنصح والعقل والرزانه ة الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح يعرفون ويعرفون و ض د ا رأوا في إذاعته ونشاطاً فإن في للمؤمنين مصلحة وتحرزا ر ر و و ا لهم وتحرزاً من اعدائهم فعلوا ذلك و إ ن ر أ و ا ما فيه مصلحة, أو فيه مصلحه ولكن مضرته ت ج د على م ص ل ح ت ه لم يذيعوه ولهذا قال لعلمه الذين ي س ت م ن ه هم م علماء ا ل ذ ي ن ه م ا ل م ر ج ع إ ذ ا ر أ و ا ا ل م ص ل ح ة يقول أ ز ي ع ا ل م س أ ل ة لم يروا المصلحه اسكت و ص إيش معنى ه ذ ا ا ل ك ل ا م عندهم م ع ر ف بالمقاصد يراعون المقاصد ا ل ع ا م ة العلماء في كلامهم في احجامهم يراعون المقاصد ولذلك اهل العلم نبهوا العلماء أ و ما كان من المفتين إ ل ى هذه ا ل م س أ ل ة إ ل ى هذه ا ل م س أ ل ة هل تتكلم مع تتكلم أي حق تتكلم في أ ي م س أ ل ة وتجيب عن أ ي شيء ومع أي أحد اي ا ا ل احد لكن لم القراغي نذكره بنصه ر م الأشكام في تمييز الأشكام م ه الله الفتاة وتصرفات القاضي ا ا ل في في وعن إ فالكتاب كذلك تطرق ل ق ض ي ة الصحفات النبي عليه السلام يقول القرافي عليه رحمه الله وينبغي للمفتي تعال إ ذ ا جاءته فتي في ش أ ن رسول الله عز وجل او فيما يتعلق ب ا ل ر ب و ب ي ة ي س أ ل فيها عن أ م و ر لا تصلح لذلك السائل لكونه من العوامل الجسر أ و ي س أ ل عن المعضلات ودقائق اصول الديانات وتشابه ا ل آ ي ا ت و ا ل أ م و ر التي لا يخوض فيها إ ل ا كبار العلماء ويعلم أ ن الباهت له على ذلك إ ن م ا هو الفراغ والفضول التصدي لما لا يصلح له فلا يجيبه أ ص ل ا لا يجيب لا يجيب لديك كثير من المشايخ و ا التي م ر ر كل واحد منا يتصل ما ي ر د ما يبطفل. يعلمون لا ي الشباب ما ي ت ر ل ا و ن ك لا عشتها قال فلا يجيبه اصلا ويظهر له الانكار على مثلها ويقول له العادي يقول اشتغل بما يعنيك من السؤال عن صلاتك و أ م و ر معاملاتك ولا تخذ فيما عساه يهلك لعدم استعدادك له و إ ن كان البائع له ش ب ه ة غ ر ز ة له فينبغي أ ن يقبل عليه ويتلطف به في إ ز ا ل ت ه دون درس بما يصل إ ل ى إ ل ي ه عقله ف ه د ا ي ة الخلق فرض على من سئل و ا ل أ ح س ن أ ن يكون البيان له باللفظ دون ا ل ك ت ا ب ة ف إ ن لسانه يفهم ما يفهم القلم ل أ ن ه حي والقلم م و ا ك ف إ ن الخلق عيال الله و أ ق ر ب ه م إ ل ي ه أ ن ف ع ه م لعياله لا سيما في أ م ر الدين وما يرجع إ ل ى العقائد ضحت انفع ل ا القرافق م ورحمة العلماء المصارش كما يرعون ا المقاصد ومن أ ظ م المقاصد العلماء التي يراعيها العلماء خ ا ص ة في زمن الفتن الحفاظ على ج م ا ع ة المسلمين لكي لا يقع ح و اختلافا ا فتجدهم كثيرا ما يتكلمون ش ف ا ظ ا على ج م ا ع ة المسلم وتجدهم كثيرا ما يسكتون ش ف ا ظ ا على ج م ا ع ة المسلم هذا اصل عظيم ينبغي مراعته ولذلك يقول ا ل شيخ ا ل إ س ل ا م بن ت ي م ي ة رحمه الله يقول في مجموع ف تعلمون و تقول ا ي ه الله رسولة ت ع من القواعد ا ل ع ظ ي م ة التي هي جماع الدين ت أ ل ي ف القلوب واجتماع ا ل ك ل م ة و إ ص ل ا ح ذات البين ف إ ن الله تعالى يقول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم وامثال هذه النصوص التي ت أ م ر ب ا ل ج م ا ع ة والاختلاف وتنهى عن ا ل ف ر ق ة والاختلاف واهل هذا ا ل أ ص ل هم أ ه ل ا ل ج م ا ع ة كما أ ن الخارجين عنه م أ ه ل فالعلماء كثيرا ما يراعون حفاظا على ك ل م ة المسلمين حفاظا على و ح د ة حفاظا على ج م ع ة المسلمين تجدهم يتكلموا احيانا كثيره ليسكت هذا ت أ د ي ب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق و أ ن ه ينبغي لهم اذا جاءهم أ م ر من ا ل أ م و ر ا ل م ه م ة والمصالح ا ل ع ا م ة ما يتعلق ب ا ل أ م ن وسرور المؤمنين أ و بالخوف الذي فيه م ص ي ب ة عليهم أ ن ي ت ت ب ت و ا و ل يستعجلوا ب إ ش ا ع ة ذلك الخبر بل يردونه الى الرسول و إ ل ى أ و ل ي الامر منهم أ ه ل ا ل ر أ ي والعلم والنصح والعقل والرزانه ة الذين يعرفون الأمور المصالح يعرفون ويعرفون و ض د ا رأوا في إذاعته فإن في ونشاطا للمؤمنين مصلحة وسرورا لهم وتحرزا من أ ع د ا ئ ه م فعلوا ذلك و إ ن ر أ و ا ما فيه مصلحه ة أو ف ي مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته لم يذيعوه ولهذا قال لعلمه الذين ي س ت ر ب ط و ن ه منهم أن يستخرجونه بفكرهم و ا ر ا ء ه م ا ل س د ي ل ة وعلومهم الرشيده ة وفي ذ أذبية ا لقاعدة إذا دليل حصل وهي بحثا في أ م ر من ا ل أ م و ر ينبغي أ ن يولى من هو, من هو اهل لذلك ويجعل من أ ه ل ه ولا يتقدم بين ايديهم ف إ ن ه أ ق ر ب إ ل ى الصواب و أ ح ر ى ل ل س ل ا م ة من ا ل خ ط أ وفيه النهي عن ا ل ع ج ل ة والتسرع لنشر ا ل أ م و ر من حين سماعها و ا ل أ م ر ب ا ل ت أ م ل قبل الكلام والنظر فيه أل مصلحة عليه هو أو فيقذم قال قال والنظر فيه ا هو م ص ل ح ة فيقدم عليه ا ل إ ن س ا ن أ م لا أ ي ليس ب ا ل م ص ل ح ة فيحجم عنه تكلمنا سببا عن ق ض ي ة سكوت العلماء نعم هناك تقصير من البعض لكن أ ن ندم العلماء سكوت العلماء العلماء、يقصروا. قد ص ر و ا ق يكون تقصير من البعض لكن ان نعطي هذا ا ل أ م ر ص ي ن ة للعلماء هذا ما ينبغي ولا يجوز ولا يجوز هذا كثيرا كثير ما مرة معنى ك ي ولذلك ن ا س ك كما كلام يكون و هو بالسكوتي يكون هو و ت سمعته تصرف ي في الشيئني شيء في ش الشرعية فعل المصلحة الإحجام المصلح الإحجام إما إما بالإحجام الإحجام المصلحة ل من رأى أمرهم عن أن قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله ويصف ا ل ص ح ا ب ة من تبعهم من سادات التابعين يقول إ ن ه م على علم وقفوا ل علم أوك. ليس وقوفهم يكون بالجهل د و بالهواء قال انهم على علم وقفوا وببصر الناس ا هاول ك ت أو دم ل ة ك ف و ه قال شيخ ا ل إ س ل ا م ابن ت ي م ي ة رحمه الله في, في قال ض ي ة ت و فاما ي ل أ ر م ع ن اذا ل للسكوس لكن ن ك ر به ل آ ن ق ا ل الشيخ الإسلام ب ن تيمية رحمه المامور ل الجوع ه في فتلقات ف أ إذا كان ا ل أ م أ و المنهي لا ي ت ق ي ض من م م ك ن إ م ا لجهله واما إ م ل ل ظ ه ولم يمكن إ ز لظلمه ة جهله و ف ر ب م ا كان أ ص ل ح الكف و ا ل إ م س ا ك عن أ م ر ه ونهي كما قيل إ ن من المسائل مسائل جوابها السكوت كما سكت الشارع في أ و ل ا ل أ م ر عن ا ل أ م ر ب أ ش ي ا ء حتى على الاسلام إ س ل م وظهر ل ي دائما بل السكوت هو الحق السكوت حيانا هو السكوت هو ص ل ل ح ة ا س ك والله ت هو قول ح حيانا ق ا س ك و ت و وقد الصدع بالحق المسألة الشاطمين كذلك قرر هذه المسألة كذلك يقول الشاطبي رحمه الله في ا ل م و ا ق ا ت المجلد ر ب ع عصحة 111 يقول ل ا ا ش ط ب ي ر ح م ه انك ل ل كلامه ه في معرض ع أن ا ل س و تعرض ن بعض المسائل في محله هو مقتضى الصرع في معرض عن هذه المسائل ا محله ل في هو ع والعقل ع في م ر ك ل ا مسالتك ه هذه عن ا ل م يقول الشاطبي رحمه الله وضابطه رحمه أنك ع ر ض م س أ ل ت على الشريعه ف إ ن صحت في ميزانها فانظر في مالها كما قلنا سلفا م قديمة يبغل يكون العواء لا نظر ق ط إلى ل ح ا ل ي ب غ يكون نظر ه العراق ل م ا ل فان صحت في ميزانيه فانظر في مالها ب ا ل ن س ب ة إ ل ى حال الزمان و أ ه ل ه فان د ف إ لم يؤدي ذكرها إ ل ى مفسد فاعرضها في ذهنك على العقول فإن قبلتها عقول العلماء فإن قبلتها عقول قبلتها العلماء فلك ان تتكلم فيها اما ل ع و م ل الشاطئ على العموم ان كانت مما تقبلها العقول على、العموم. واما على الخصوص ان كانت غير لائقه ة بالعموم بعض إحيانا تتكلم بالعموم حيانا احيانا اي تتكلم جميع عموم يدن بالعموم ليس دائما التفصيل والخصوص إ ذ ن قال مما تقبل العقول على العموم و إ م ا على الخصوص إ ن ك ا ر غير لائقه بالعموم و إ ن لم يكن ل م س أ ل ت ك المساه فالسكوت عنها هو الجاري على وفق ا ل م ص ل ح ة ا ل ش ر ع ي ة والعقليه ة المصلحة الشرعية والعقلية الكرام إذن تبين أخوة ذ ا الكلام أهمية الرجوع إ ل ى العلماء عاملين خ ا ص ة في زمن الفتن قد قايا احيانا في زمن الفتن نريد أ ن نرجع إ ل ى هؤلاء العلماء لكن نجد هؤلاء العلماء بينهم مش خلافا اشتبع الأصل الرجوع لكن تجد بين الخلاف بين الأصل نعم والرجوع أحيانا هؤلاء السلف يقولون إذا الخلاف حصل بينهم الخلاف ترجع إ ل ى اليقين كيف تعرف انطلاقيه ت تنظر الى القول الذي لم يطرا عليه الشك ل إلى القول الذي لم عليه الشكل. ترجع إلى القول الذي ظ ه ر ت فيه م ر ا ع الى ة ا م والمفاسي ص ا ل ل ترجع إ القول الذي قلت عليه الاعتراضات ليس هناك قول مع ا الاعتراضات ت ا ض ك ن ل القول الذي قلت ح ق في ل ل ي ه ا ا ع حتى الترجح القول عليه أحد علامات قلت الاعتراضات ترجع تتعرف في الفقية في يذا عليه لكي اليقين المسائل القول الأخوة من هذه、الحوال. ترجع الى القول الذي ظهر مراعى في قلت ر ج عليه ى القول ا ل ذ قلد ل ع ي الاعتراضات ترجع الى القول الذي في فيه م ر ا ع ا ة الاهم فالاهم وفيه م ر ا ع ا ة الاولويات هذه علامات من علامات المعرفه ف اليقين في حاله داوة الخلاف بعد ي ن هؤلاء ظلمات إلى العلماء ر هذا ق ل ه قد يقول قائد نعم القائدة فهمنا ق ا د ة ق ض ي ة ا ل ع ن ا ي ة بفقه ا ل مرجعينا ل ل من ا م هم هؤلاء ا ل ع ل م ا ء من هم القصد ان نرجع إ ل ى العالم الرباني إ م ا إ ل ى سؤال إ ذ ا كان حيا ً أ و إ ل ى أ ن نرجع إ ل ى فتاويه بعد فهمها وضبطها ممن من الدعاه ء الذين صاروا على ن ج ه ؤ ل الذين ء ا ع العلم ل إلى طلبة ل م ا ا ء أو صاروا على نهج هؤلاء العلماء لكن ا ل أ ص ل كما واضح الرجوع إ ل ى ا ل ع ل م من هم هؤلاء العلماء هنا مقال كتبته في ج ر ي د ة السبيل كتبت إلى, حد... إلى, حد... إلى هذا الحد الحلقة الأولى العدد الآخر حد إلى... إلى سميت、لنسبة. هذا ه المقال حاجه الامه الى العالم ر الرباني إلى ق قل قل قل ل ليس لكن الله هذا أنه ليس لكن هم قضي بموجود العالم لا اما فتاوى العلماء ربانيه ا ل م و ج د ه بالحمد ل ل ه تبارك وتعالى الفلاح يحتاج الى العالم الرباني صفات لما لان في زمن ك ث ر ة الشبهات والشهوات لانه في ذهني تكون س ل س ل ة من السلسله الى مد الله و تبارك وتعالى في العمر تكلم عن العلماء و إ ذ ا زل العلماء كيف نتعامل مع زلاتهم هل الله إلى سلسلة والفصيل كل العلماء عند الناس في الزمن الأول تحتل تحتاج وتباقك كانت فشيحة شاء مكانة مكانا إن القلوب في عند إ ذ كانوا هم المراجع ا ل ع ل م ي ة و ا ل د ي ن ي ة فالقضاء و ا ل إ ف ت ا ء والتعليم والحسبه كانت تحت قبضتهم ب ا ل إ ض ا ف ة إ ل ى أ ع م ا ل أ خ ر ى م خ ت ل ف ة ومن هنا أ ص ب ح ت لهم م ه ا ب ة و ج ل ا ل ة مع حب وتقدير من قبل ع ا م ة الناس وطلاب العلم فالعالم كما ذكر ابن ا له ح ا المدخل فالعالم ج في ل ا ل ش و ك ة ب ا ل ض ر و ر ة ا ل ق ط ع ي ة وهي العلم الذي عنده كما قيل من درس والناس نيام تكلم والناس قيام إ ن ت ى كلام ابن الحاج في مدخله ثم قلت فالعلماء هم ئ م ة ا ل أ ن ا م وزوامل ا ل إ س ل ا م الذين حفظوا على ا ل أ م ة م ع ا ق د الدين ومعاقله وحموا من التغيير موارده ومناهله الذين قال فيهم الإمام أحمد رحمه الله يدعون من ضل إلى الهدى منهم على الأذى يحيون بكتاب الله تعالى الموتى بنور الله أهل العمى ضال تائه كما الإمام إحلام الموقع ضل إلى على أهل قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من ضال قد هدوه كما ذكر فيهم يدعون ويصبرون يحيون ويبصرون أحيوه من منهم بنور من من قد قد فكم في رحمه هدوه أحمد وكم أحمد ثم قلت وهم و ر ث ة ا ل أ ن ب ي ا ء يهدون إ ل ى الحق ويرشدون إ ل ي ه فهم منارات الهدى ومصابيح الدجى فلولا العلماء لكان الناس لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا ففضل العلماء إ ذ ن على ا ل أ م ة عظيم عظيم قال ابن القيم رحمه الله واصفا ل ل ع ل م ا ء هم في ا ل أ ر ض ب م ن ز ل ة النجوم في السماء بهم يهتدي الحيران في الظلماء وحاجه الناس إ ل ي ه م أ ع ظ م من حاجتهم إ ل ى الطعام والشراب وطاعتهم أ ف ر ض من ط ا ع ة ا ل أ م ه ا ت والاباء إ ع ل ا م ا ل و ق ع ي ن ثم قلت وهم ع ص م ة ل ل أ م ة من الضلال وهم س ف ي ن ة نوح من تخلف عنها لا سيما في زمن الفتن م ض ل ة كان من المغرقين قال الامام الاجري رحمه الله فقيد الله لهم فيه مصابيح اي هذا الطريق فيه مصابيح تضيء لهم فسلكوه على ا ل س ل ا م ة و ا ل ع ا ف ي ة ثم جاءت طبقات من الناس لا بد لهم من السلوك فيه فسلكوا فبينما هم كذلك إ ذ طفئت المصابيح في زمن الفتن فبقوا في ا ل ظ ل م ة فما ظنكم بهم قال الا ج ر هكذا العلماء في الناس لا يعلم كثير من الناس, الناس كيف أ د ا ء الفرائض ولا كيف اجتناب المحارم ولا كيف يعبد الله فيما في جميع ما يعبده به خلقه إ ل ا ببقاء العلماء ف إ ذ ا مات العلماء تحير الناس و د ر س العلم ب م و ت ه وظهر الجهد انتهى كلامه من ر س ا ل ت ل اخلاق العلماء قال بعضهم ما العلم لمن الفضل إلا لأهل العلم على الهدى إنه اجتهدأ لله ثم قلت لا هل كل من لبس العمامه و ا ل ج ب ة عالم وهل كل من أ ش ي ر إ ل ي ه بالبنان فاهم كلا فالعالم حقا والذي تحتاج إ ل ي ه ا ل أ م ة صدقا هو العالم الرباني لعالم السوء الذي يحسن ز خ ر ف ة ا ل أ ل ف ا ظ ويجيد سمك العبارات ويضرع في ش ق ش ق ة الكلام وهو من الداخل خواء من كل ف ض ي ل ة م ل أ النفاق قلبه و أ ص ا ب ه على جوارحه يحسبه الظمان ماء وما هو الا سراب بقيعه يقول نذب ويترك الكلام بقيده وشرطه وفي محله فيما يعنيه قصده من العلم التنعم بالدنيا والتوصل إ ل ى ا ل م ن ز ل ة عند أ ه ل ه ا فهو أ م ث ا ل ه لا ي ج د و ن عرف ا ل ج ن ة حتى يلج و د ا ل الضرع ل ب ن في ي وحتى الجمل في سم الخيار نعوذ بالله من الخزلان و ن س أ ل ه تعالى العفو و ا ل ع ا ف ي ة والغفران ثم العالم العالم ما والحكم قلت حقيقة العالم عنوان حقيقة العالم ربان قال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب يؤتيه والنبوة عنوان ربان كان أن ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب ما كنتم تدرسون وقال إن التوراة يهودا ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار استحفدوا وكانوا عليه شهداء وقال لولا الربانيون والأحبار عن قولهم واثلهم تعالى أنزلنا بها الذين بما كتاب الله شهداء تعالى ينهاهم الإثم السحر للذين عليه لبئت عن إن من في يحكم نشرهم كان ما فمن تدبر هذه ا ل آ ي ة وجد ا ل أ م و ر ا ل آ ث ي ة أ و ل ا ربط الله تعالى بين الرباني و د ر ا س ة الكتاب و ا ل س ن ة ثانيا وصف الرباني ب أ ن ه عالم استحبط كتاب الله وكان عليه شهيلا ثالثا وصف الرباني ب أ ن ه عالم ي أ م ر بالمعروف وينهى عن المنكر اذن فالرباني هو العالم العامل الفقيه البصير ب س ي ا س ة الناس فيربيهم بصغار العلم قبل كباره قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ك و ن ر ب ا ن ي ن قال شيخ ا ل إ س ل ا م قال م ج ا د كما في ف ت ا قال م ج ا د هم الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره فهم اهل الامر والنهي وذلك هو المنقول عن السلف ا ل ر ب ا ن ونقل عن علي قال هم الذين يغدون الناس بالحكمه ويربونهم عليها وعن ابن عباس قال هم الفقهاء المعلمون انتهى كلامه قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما ك و ن ر ب ا ن ي ن حكماء ف ق ه ا ء و ي ق ا ض ا ل ر ب ا ن الذي يربي الناس بصغار العلم كباره كما في الصحيح خالد قبل يربي في وهذا ما ذكره الخطيب في ا ل ف ق ي د والمتفقد و ا ل ب غ و في معالم ا ل ت ن ز ي ر والقرطبي في جامع احكام ل ا ل ق ر آ ن قال الحافظ في الفتح رحمه الله م مقدماته مقاصده العالم الرباني. العالم ه جزئياته كلئياته وفروعه أصوله ج عز الرباني صفات الربان قبل قبل قبل أو و و د في هذا الزمان إ ل ا م ن ر ح م الله و ق ل ي ن ما هم نزار ل ق و ل رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن الله لا ي ك ب ل العلم بزاع من صدور العلماء و إ ن م ا يموت العلماء حتى إ ذ ا لم ي ب ق ي ع ا ل م ا ا ت خ ذ الناس و ا و س ا جهالا فسئلوا ف أ ف ت و ا بغير علم فضل و اضل و أ و ا متفق عليه قال الامام قطوشي رحمه الله في إ ن ك ا ر البدع والحوادث في ا ل ب ا ع ث على إ ن ك ا ر البدع والحوادث قال علي ه ر ح م ة الله ل ع ل ا م ة المالي ك الإمام ا ل ط ر و ش قال فتدبروا هذا الحديث ف إ ن ه يدل على أ ن ه لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم و إ ن م ا يؤتون من قبل أ ن ه إ ذ ا مات علماءهم افتى من ليس بعالم فيؤتى الناس من قبله قال وقد صرف عمر رضي الله عنه هذا المعنى تصريفا فقال ما خان أ م ي ن قط ولكن اؤتمن غير أ م ي ن فخال قال ونحن نقول ما ب ت د ع عالم قط ولكن استفتي من ليس بعالم فضل و أ ر د وكذلك فعل ر ب ي ع ة قال مالك بكى ر ب ي ع ة يوما بكاء شديدا فقيل او م ص ي ب ة نزلت بك فقال لا ولكن استفتي من لا علم عنده وظهر في ا ل إ س ل ا م أ م ر عظيم انتهك ى له فما هي صفات يعرف العالم بماذا استقامته منهج وعملا وعلما لذا الرباني أولا أولا السنة والحديث السنة الصالة وإخلاقا وسلوكا هي أهل وهدي على عقيبة يوالي على السنه ة ويعابي على ا ل ويجاهد ا والبدعة ء و في سبيل الله باللسان والسنان بشرطه وضابطه قال ابن القيم رحمه الله والجهاد, والجهاد واللسان مقدم على والسنان النونية وأشار الجواب الأولى بالحجة الجهاد بالسيف كما ابن القيم القصيدة هذا الكلام ابن تيمية في الجواب الصحيح لما المسجي الصفة ثانية على إلى بدل هذه مقدم عدد دين شرح تيمية صفة في في ذكر ش ه ا د ة ا ل ع ل م الامام ء ه أو إ ج ت ه إ ي ه قال ا ل إ ا مالك م رحمه ا لا ل ل ه ينبغي للرجل يرى نفسه أ ه ل ا بشيء حتى ي س أ ل يسأل من كان اعلم منه وما اتيت حتى س أ ل ت ر ب ي ع ة ويعني بن سعيد ف أ م ر ا ن ي بذلك ولو نهياني ل ن ت ه ي ت وقال أيضا مالك قال ليس كل من أ ح ب أ ن يجلس في المسجد للتحديد والفتي جلس حتى يشاور فيه اهل الصلاح والفضل و أ ه ل الجهه من المسجد ف إ ن ر أ و ه أ ه ل ا لذلك جلس وما جلست حتى شهد لي سبعون شيخا من اهل العلم اني موضع ذلك فقد أ ث ن ى الله تعالى على اهل الرسوخ في العلم بقوله هو الذي أ ن ز ل عليك الكتاب منه آ ي ا ت محكمات هن أ م الكتاب و أ خ ر ا م ت ش ا ب ه ا ت ف أ م ا الذين في قلوبهم زين فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء ا ل ف ت ن ة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إ ل ا الله والراسخون في العلم يقولون آ م ن ا به كل من عند ربنا وما يذكر إ ل الا ب اولي الالباب م ي في العلم متعمقا فيه متمكنا متعمقا العلم قال مالك رحمه الله لا ينبغي لاحد يكون عنده العلم أ ن يترك التعلم وقال إ ب ر ا ه ي م بن ا ل أ ش ع ث إ ذ ا وجدتم الرجل معروفا ب ش د ة الطلب و م ج ا ل س ة الرجال فاكتبوا عنه بمعنى إ ذ ا لم يكن كذلك لا ت أ خ ذ و ا عنه ا ل ع وانظر إ ل ى قول أ ب ي الوفاء بن عقيم رحمه الله قال إ ن ي لا اجد من ش ر ص ي على العلم و أ ن ا في عصر ا ل ت م ا ن ي ن أ ش د مما كنت أ ج د ه و أ ن ا بن عشير ر وقد ط ل وطل إليه في العلم لا يزال يطلب العلم ولا يزال ما و في يطلب بوب الحافظ بن عبد البر الرحيم والرجيم عبال العلم وفضيه باب بعنوان باب الحظ على استدامه القلب الصفة الطلب ى ف ي ث م ن له ذلك ر ا ع و ا ل أ م ا ن ة ا ل ع ل م ي ة حتى أ ن ن ا ن ج د عالما كشعبه بن الحجاج رحمه الله مثلا إ ذ ا جاءه المستفتي ف إ ن ه يفتيه ثم ي س أ ل عن اسمه ومنزله ليسهل الوصول إ ل ي ه إ ذ ا ما بدا لشعبه ر أ ي آ خ ر في الفتوى انظر آداب لأبي قال ب لأبي ا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ليس العلم الحديث العلم الله الدنيا خشية في خامسة إنما زاهد من كثرة صفة لا تغره المناصب ا ل ع ا ل ي ة ولا يهوى ا ل ر ي ا س ة ا ل ث ا ن ي ة ولا يجر الى أ ص ح ا ب السلطات فيفتيهم بما وفق أ ه و ا ء ه م لنيل ا ل ح ظ و ة عندهم قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لو أ ن اهل العلم ف ا ن و ا علمه ووضعوه عند أ ه ل ه ل س ا د و ا به أ ه ل زمانهم ولكنهم بذلوه ل أ ه ل الدنيا لينالوا به من دنياهم فهانوا على أ ه ل ه ا كما في جامع بان العلم و ف ض ل سابسة الخلق والسيرة والسلوك صدقا ونصحا ورفقا و أ م ا ن ه وتواضعا ف إ ن هذا من أ ج ل السمات والصفات وبه ينال العالم ا ل ر ف ع ة ا ل ع ا ل ي ة في الدنيا والاخره آ خ ر أبرز ة ومن م ع ل م ل الحلم الذي هو خلق الإسلام قال الإمام محمد بن إجلال ل ق ق ا محمد هو بن ش ي ر ح م ما من شيء على الشيطان من عالم حليم إن تكلم تكلم بحلم الشيطان إن شيء أشد على وقد إ ن سكت سكت بحلم ي و ل الشيطان إليه كلامه انظروا ش أ علي من س كان و ت ه ج م ع ب ي ا السلف ع ل الصفة ل م ا ا ب ع عدم تصرعه ة إ ى ا ل ت و ى ف ل يتدافعون ه و ق ك ن ا ل ل س ي ت د ف الفتوى حتى ترجعوا الى ا ل أ و ل قال عبد الرحمن بن أ ب ي ليلى أ د ر ك ت في هذا المسجد مائه وعشرين من أ ص ح ا ب رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ما أ ح د ي س أ ل عن حديث أ و فتوى إ ل ا ود أ ن أ خ ا ه كفاه ذلك ثم قد م و عاد ل المسائل و ا في ع لعمر بن الامر ب رضي الله ع أهل الى اقدام م ه الله عنه رضي ا اقوامك ن ي د ع ر ف العلم ا اليوم ر ب ا ن ل ي والعملية ة و ت ب ا ت ه في الفتن ا ل م ض ل ة و أ خ ذ ه بحقد وافر من ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر ومعايشته لاحوال مصره وتفاعله مع احداث عصره عالما ب د ه ا ل ي ز أ ه ل ا ل أ ه و ا ء وحجرا من كيد الاعداء ء صرف وقته في جل ل وقته ا ي م والتأليف ل ي وكانما ب ش ر ط ه وقيمه ولذا ث ي ر ما ق ر ضراجه أ في من أهل ل عناهم ل مثل م الاهتمام هذه العبارة كثير الاهتمام بأمور كثير س انظر شذرات ا ل ب وتريخ ع ل اي ء فهؤلاء العلماء مغداد ا ا ل ر ب ن و ن الذين هم قعد ا الشيخ ل فيهم بكر ابن ب ا ل ل ه ب و زين يتخلف في لم ل كهوف ا ق ع د ة ا ل ذ ي ن عن صرقوا مقتصر وجوههم آلام أمتهم وقالوا هذا أمتهم بقوله ا وشراء ما عناهم ا ر د وكأن أي ل ع د ش ق ي ب ط و وقد يموت كثير لا, لا تؤسهم ك أ ن ه م من هوان الخطب ما ولدوا بل قال الشيخ بكر بل نزلوا في ميدان ا ل ت ف ا ح و س ا ح ة التبصير بنتين رسوخ القدم في مواطن الشبهات حين تضل ا ل أ ف ه ا م وتتزلزل الاقدام قال, قال ابن القيم رحمه الله ان الراسخ في العلم لو وردت عليه من الشبه بعدد أ م و ا ج البحر ما أ ز ا ل ت يقينه ولا قدحت فيه شك ل أ ن ه قد رفق في العلم فلا تستفزه الشبهات بل إ ذ ا وردت عليه ردها ح ر ص العلم م غ ل و ل ة مغلوله ة مفتاح الصفة جاري السعادة العاشرة يصدع بالحق يصدع ب ب ض ط وشرطه ولا لوم ولا أحدا خاصة في باب العقائد قال ابن الوزير العواصم القواسم يخشف رحمه الله تناه يذهن الله العقائد قال أحدا خاصة باب ابن كما في في من قال ابن وزير عليه ر ح م ة الله ولو أ ن العلماء رضي الله عنه م تركوا ز ب ا ن الحق عن الحق خوفا من كلام الخلق لكانوا قد أ ض ا ء و ا كثيرا وخافوا حقيرا وقال ابن عقيد كما في الادب ا ل ش ر ع ي ة ا بن مفلح قال ابن عقيد و إ ر ض ا ء الخلق ب ا ل م ع ت ق د ا ت وباء ل في ا ل آ خ ر قال ابن عقيد و إ ر ض ا ء الخلق ب ا ل م ع ت ق د ا ت وباء ل في ا ل آ خ ر اصيب ل ا ل ح ا د عشر الشعور ب ا ل ع ز ة ذلك أ ن المسلم عزيز قوي ا ل ش ك ي ن ه صلب الاراده لا يضعف ولا يذل ولا يستخزي أ م ا م مخالفيه في ا ل ع ق ي د ة والدين وهي منحه ة ربانية أشرك ا ل ل فيها المؤمنين مع نفسه المؤمنين المقدسة مع و ربانيه س والسلام ولرسوله و ولله وللمؤمنين ولكن يعلمون والعالم ل الكريم عليه الصلاة والسلام فقال ولله العزة ولرسوله ولكن المنافقين لا ل ه ا ر م من أجدر الناس نراه أجدر الصفة ولذا دائما عزيزا بتلك ومقدما عند الناس عمتهم وخاصتهم ورضي الله عن عمر بن الخطاب اذ يقول نحن قوم أ ع ز ن ا الله ب ا ل إ س ل ا م مهما طلبنا ع ز ة من غيره أ ذ ن الله كما في ا ل ب د ا ي ة والنهايه بن م ا العالم أهل ر ب ي ينصاع ي للحق و كثيرا ه نصحا ولو كان ولو أ ب أو الأخرى ولا قل يبيق منه فهمة صدره به صفة الأخرى يوضع له القبول في ا ل أ ر ض فعن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه قبول عام حتى من ي خ ا ل ف في المنهج يستدلون بكلامه ب ف ت ا و ا ه بتصحيحاته بتضعيفاته ولو خالفوا ل مع انهم يتكلموا ف ي ه مع ذلك يرجعون إ ل ى ك ل ع ا م يوضع له ل ا قبول في ف الأرض عام ن أبي هريرة رضي ل ل النبي عليه الصلاة ل ل ه عنه أن ا ا إن جبريل ف قال إ شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله ومن له في ا ل أ م ة لسن سبخ ع ا م بحيث مثنى عليه ويحمد في جماهير أ ج ن اجناس س الأمة أ أ ف ر الامه د يعني يبالون الأجناس الحال ا لكن ع ة حاصلة الأمة أجناس ف و ل الهدى ي ومصابيث أئمة الدجا انتهى ف ل ا م شيخ ا ل إ س ل ا م قلت وختاما نقول ما أ ش و ج ن ا في ز م ل اطلت فيه الفتن ا ل م ض ل ة براسها وتكلم فيه أ ه ل ا ل أ ه و ا ء ب ل ا ا س ت ح ي ا ء من الله ربها وشخرت ا ل ع ل م ا ن ي ة سيفها وتكالب ع ن ا ل ا م ة اعداؤها إ ل ى علماء ربانيين صادقين ل ي أ خ ذ و ا بيد هذه ا ل أ م ة إ ل ى س ه ل السلام ف إ ن ا ل أ م ة أ ح و ج ما تكون الى ا ل أ س و ة و ا ل ق د و ة ا ل م ت م ث ل ة باخلاق علماء الجيل ا ل أ و ل فتزكو ا ل أ م ة به ويكون لكم التمكين في ا ل أ ر ض وما ذلك على الله بعزيز فالى ا ل أ م ا م يا علماء ا ل أ م ة وصانعي مجدها ف إ ن ا ل أ م ة تترقب وجبتكم وتشرب باعناقها إ ل ي ك م وتهوي ب أ ف ئ د ت ه ا إ ل ي ك م فكونوا عند ف س ن ظن امتكم بكم ن هذه الأمة ا ل ق ا ع د ة ت ف بهذا ق و ل ق و ل هذا ا ل ص ف والله يقول الله اعلم